الشمع كلمات الشاعر تركي الميزاني يا صاحبي واللي خلق نعمه السماء انك هنا بين المعالي قثابت ما جيت لك صدفة ولا جيت لي رمع وانغبت عني فرحتي معك غابت يا صاحبي واللي خلق نعمه السماء انك هنا بين المعالي قثابت ما جيتك صدفه ولا جيت لي رما وانغبت عني فرحتي معك غاب غيري عبث, في الحب, بسياسة لكني لاودت غري عبث في الحب بسياسه الجمع لكن لا ودت ولا يوم جابت غيري عبث الحب بسياسه الجمع لكن ولا يوم جابت لكن لا ودت ولا يوم جابت يا صاحبي واللي خلق نعمه السمى إنك هنا من المعالي ثابت ما جيت لك صدفة ولا جيت لي رمع وانغبت عني فرحتي معك غابت إلا محبك من عشق يحسن الجمع ما شاب حبه لو قوى فيه شابات والدمع هذا اللي تشوفه ماهو دمع أشعلت عيني لاجل اشوفك و ذابت واللي نزل منها على خدي الشم ارقد ما الشوق في القلب نابت واللي منها على خدي الشم ارقد ما دام الشوق في القلب نابت ارقد ما في صاحبي واللي خلق نعمه السمع انك هنا بين المعالي ق ثابت ما جيت لك صدفة ولا جيت لي رم ونغبت عني فرحتي معك غابت ونغبت عني فرحتي معك غابه شبكه ملامح